وما يعورج فيها وهو معكم أينما كونتم والله بما تعملون بصير له ملك السماء والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عارم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأوفقوا مما جعلتم مستقبل في نفيس بل الذين آمنوا منكم وأفقوا لهم أجور كبيرة وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتأمنوا بربكم والرسول يدعوكم لتأمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم هو الذي ينزل على عبده